بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزل ي الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون ا ف ت ر ى بل هو الحق من ربك ل ت ن ذ ر ق و م ا